الدرس يكون ك ا ل ع ا د ة إ ن شاء الله ن ب د أ في الكتاب و ن ق ر أ في مسائل في التوحيد في ا ل ع ق ي د ه و ا ل ش ه م المسلم ثم بعد ذلك سننتقل لموضوع ا ل ز ي ا ر ة وموضوع الحج بسم رب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لله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 وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقوله انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إ ف ك ا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واعبدوه واشكروا له إ ل ي ه ترجعون وقوله ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافلون و إ ذ ا حشر الناس كانوا لهم أ ع د ا ء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ إ ل ه مع الله وروى ا ل ت ب ر ا ن ي ب إ س ن ا د ه أ ن ه كان في زمن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ن ه لا يستغاث بي و إ ن م ا يستغاث بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا الباب الذي سمعنا عنوانه فهو قوله من أن بغير الله أو يدعو غيره الاستغاثة هي أصابه الذي إذا الباب سمعنا الشرك الاستغاثة الغوث في حال الشدة أي أن الإنسان إذا أصابه بلاء طلب بغير يستغيث يدعو في من أن أن أو أي من مرض أ و خوف أ و أ ي نوع يفزع ويستغيث يستغيث بما ي ن ق ذ ه من هذه ا ل ش د ة والله عز وجل هو وحده الذي ينقذ عباده أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه فالمضطر لا يجيبه إ ل ا الله ولا ينقذه مما فيه إ ل ا الله ولكن يحدث من بعض الناس على أ ن ه إ ذ ا ياتي ا ل ش د ة يلتجي إ ل ى من يسمونهم ب ا ل أ و ل ي ا ء يستغيث بهم ويطلب منهم ما لا يطلب إ ل ا من الله فهو انا يقول أ ن ي س ت غ ي ث بغير الله ومن استغاث بغير الله فقد أ ش ر ك إ ذ ا طلبت الغوث من أ ي مخلوق سواء كان حيا أ و ميتا فهذا شرك بالله عز وجل إ ن م ا في حال ا ل ح ي ا ة في الدنيا هناك أ ش ي ا ء ممكن أ ن يطلب من الحي أ ن يساعدك فيها ف إ ذ ا هجم عليك عدو أ و سبع أ و شيء تخاف منه ف ب إ م ك ا ن ك تقول يا فلان ساعدني وانقذني فهو موجود حي يستطيع يدفع عنك لكن إ ذ ا كان ميتا أو ك ا ن بعيدا غير موجود عندك فهذا الاستغاث به, به شرك بالله عز وجل ثم عطف أ و يدعو غيره إ م ا أ ن يستغيث بغير الله عز و جل و عرفنا أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة هي طلب الغوث أ و يدعو غيره يعني يدعو غير الله عز و جل ف يطلب منه ما لا يطلب إ ل ا من الله و هذا شرك بالله عز و جل و الدعاء ينقسم إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة و دعاء م س أ ل ة دعاء ا ل م س أ ل ة أ ن تطلب من الله عز وجل أ ن يغفر لك ويرحمك أ ن ويعافيك أ ن وهكذا يعني تدعو الله عز وجل ف ت س أ ل ه من فضله والله عز وجل يجيب دعاءك وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ي ب لكم إ ذ ا تدعو ربك فيستجيب لك إ ذ ا كان الدعاء هو لله وحده و الله عز و جل يدعوك و يقول لك و قال ربكم ادعوني استجب لكم ثم قال إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فبين في هذه ا ل آ ي ة أ ن الدعاء ع ب ا د ة الدعاء ع ب ا د ة سواء كان دعاء م س أ ل ة كما قلنا أ و كان دعاء ع ب ا د ة دعاء ا ل ع ب ا د ة مثل ايش التسبيح و التحميد و التهليل و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن هذه كلها ع ب ا د ة وهي م ت ض م ن ة معنى الطلب يعني هذه ع ب ا د ة أ ن ت تحمد الله وتكبره وتهلله وتستغفره هذه ع ب ا د ة ولكن فيها معنى الطلب أ ي أ ن ك تطلب من الله عز وجل أ ن يثيبك على أ ع م ا ل ك هذه إ ذ ن دعاء ا ل م س أ ل ة ودعاء ا ل ع ب ا د ة كلاهما يعني يشتمل ع ن ي ي بعضهما على بعض إ م ا بالتضمن و إ م ا بالالتزام إ ذ ا لا يجوز لك أ ن ت س أ ل غير الله ما لا يقدر عليه إ ل ا الله ف إ ذ ا جئت لميت أ و ولي أ و نبي أ و ملك ودعوته من دون الله عز وجل وطلبت منه أ ن يعطيك شيئا أ و يكشف عنك شيئا فهذا شرك بالله عز وجل إ ذ ا يجب على المسلم أ ن يخلص عبادته كلها لله وقد أ خ ب ر ر س و ل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ ن الدعاء مخ ا ل ع ب ا د ة الله يقول في هذه ا ل آ ي ة وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم ثم قال إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي إ ذ ن الدعاء ع ب ا د ة فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل ثم الحديث الذي سمعنا ذكره هو أ ن أ و ل ئ ك حينما آ ذ ا ه م ذاك المنافق فقاموا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ح ي نذهب م ا قالوا ن إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق فلما ج ا ء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ق انه ل إ لا يستغاث بي و إ ن م ا يستغاث بالله عز وجل هذا الحديث فيه حفظ جانب التوحيد لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ل ل ل ه ص جاءوا اليه و هو حي و الحي ب إ م ك ا ن ه أ ن يدفع عنهم ذلك البلاء يعني باستطاعة س ر و لكنه الله صلى الله شيئا صلى عليه وسلم أن يعمل ل مع ذلك ولكنه أراد أن ذ ا ل م ا ف ك و ل ن أ ر ا د أ ن يبين ل أ م ت ه إ ل ى أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة لا تكون إ ل ا بالله عز و جل فالله عز و جل هو الذي يغيث عباده حينما يضطرون إ ل ي ه ويدعونه الدعاء الخالص كان المشركون في أ ي ا م ه م قبل ا ل إ س ل ا م إ ذ ا اشتد عليهم البلاء اخلصوا العباده لله و إ ذ ا كانوا في الرخاء ا ش ر ق و ا بالله عز وجل الله أ خ ب ر عنهم أ ن ه م إ ذ ا ركبوا في الفلك في البحر ثم جاءت الرياح ا ل ع ا ص ف ة و ظنوا أ ن ه قد أ ح ي ط بهم يعني أ ي ق ن و ا افظن هنا بمعنى اليقين و ظنوا أ ن ه م قد أ ح ي ط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا لنكونن من الشاكرين الله يقول فلما أ ن ج ا ه م إ ذ ا هم ي ب ق و ن في ا ل أ ر ض بغير الحق فالمشركون في ا ل ج ا ه ل ي ة إ ذ ا جاءت ا ل ش د ة أ خ ل ص و ا ا ل ع ب ا د ة لله عز و جل حتى إ ذ ا ركبوا في الفلك و جاءتهم هذه ا ر ي ح من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لا يتعلقون بالهتهم لا باللات و لا ب ا ل ع ز ة و لا ب م ن ا ت و لا ب أ ي ص ن ع من ا ل أ ص ن ا م لكن إ ذ ا طلعوا للرخاء و راح ذاك البلاء و تلك ا ل ش د ة ريعوا إ ل ى شركهم لكن المسلمون فيما بعد و قد حدثني من هو صادق في هذا ومن ركب في البحر في هذه السفن هذه ا ا ل ش ر على ي ة ع أ ن ه م إ ذ ا جاءت الرياح ا ل ع ا ص ف ة ا ل ش د ي د ة ماذا يصنعون يدعون يا جيلان يا ي بدوي يا فلان يا فلان يا فلان في ح ا ل ة ا ل ش د ة يعني المشركون يخلصون في ح ا ل ة ا ل ش د ة وهؤلاء في ح ا ل ة ا ل ش د ة وهم يدعون غير الله وهذا مما يبين على أ ن ما في قلوبهم والجهل الذي ران على قلوبهم أ ص ب ح و ا لا يفرقون بين هذا و هذا و لهذا ذكر بعض العلماء أ ن شرك أ ه ل زماننا قد يتجاوز شرك اهل الجاهليه ل أ ن الشرك هو د ع و ة غير الله ف إ ذ ا تعلقت بغير الله و دعوت غير الله فهذا هو الشرك بعينه وهذا رسول وسلم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه الذي صلى ثم المشركون في جاهليهم إ ذ ا جاءت ا ل ش د ة اخلصوا و إ ذ ا جاء الرخاء رجعوا لشركهم أ م ا هؤلاء ففي وقت الشدة في و ل ت ا ل ش د ة في وهم ل ت الضيق و يدعون غير الله و ه ذ ا ا ل ح ق ي ق ة من ا ل أ م و ر التي ينبغي أ ن يتنبه لها المسلم ل أ ن ه م ظنوا في هؤلاء ا ل أ و ل ي ا ء إ ذ انهم ك ا و أولياء ا أ ن ينقذون بعد مماتهم ما وهذا من الجهل بالله عز وجل سبق البارحة في الحديث أنه شخصا حينما ذكرت الكرامات وكرامات ا ل أ و ل ي ا ء ذكر ما يسمى بالقطب ا ل أ ق ط ا ب القطب الذي يتصرف في الكون يعني في مراحل في درجات يعني عند أ ص ح ا ب الطرق ا ل ك ب ي ر ة الطرق ا ل ص و ف ي ة قد يكون مريدا المريد عن الطالب اللي عند الشيخ وقد يترقى الى د ر ج ة مثل درجات ا ل ع س ك ر ي ة من م ر ح ل ة إ ل ى م ر ح ل ة إ ل ى م ر ح ل ة حتى يصل إلى درجة الى ت ت ي س م د ر ج ة القطب القطب معناه يتصرف في الكون معناه إذا قال الشيء ي ك و ن فيكون و هذا من الخرافات التي أ د خ ل ت على المسلمين و إ ل ا لو كان عندنا أ غ ض ا ب ممكن نطلب منهم يفكون من إ س ر ا ئ ي ل يعني إ س ر ا ئ ي ل م و و ج د ة م ت س ل ط ة على المسلمين و على القدس ثالثة الحرمين يعني ب ا ل إ م ك ا ن لو هذا اللقطب يستطيع عمل ش ي ء نقول تفضل فكنا من هذه المحنه ة نحن ف ي ا ولكن هذا كله من الخرافات و كله من البدع و كله من الضلال في أ ح د العلماء من ا ل أ ح ن ا ف ذكر في كتاب له يسمى الفتاوى ا ل ب ز ا ز ي ة من كتب ا ل ح ن ف ي ة قال علماؤنا ثم أ و ر د عن علمائهم هذه المقاطع نريد أ ن يقراها القارئ لنسمع ما قال صنع الله الحلبي الحنفي في مثل هذه ا ل ا ش ا ي خ ح ا ض ر يكفر أرواح ة تعلم المشايخ يعني ت ح ض ر معناه المشايخ سواء كانوا في الدنيا أ و كانوا في ا ل آ خ ر ة من الموتى يقول من كان من قال أ ن ه ا ت ح ض ر يعني في المجالس و تعلم ا ل أ ش ي ا ء فهذا كفر ل أ ن هذا من ادعاء علم الغيب والغيب لا يعلمه إ ل ا الله عز و جل و هؤلاء قد ماتوا و الميت إ ذ ا مات لا يبعث إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن الرسول عليه الصلاه و السلام حينما تحدث عن الدجال الذي ي أ ت ي في آ خ ر الزمان و فتنته ع ظ ي م ة و قال ما من نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا قد حذر أ م ت ه ف ت ن ة المسيح الدجال ثم قال أ ن ن ي س أ ع ط ي ك م وصفا لم يعطه نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء قبلي ف أ ع ط ى أ و ص ا ف ه ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ثم قال إ ن ه أ ع و ر العين اليمنى الدجال ي أ ت ي و يدعي أ ن ه الرب يقول أ ن ا الرب أ ن ا ربكم يطلب من الناس أ ن يؤمنوا به أ ن ه الرب ثم الله عز وجل يجري على يديه فتن من الفتن أ ن ه يقول ل ل س م ا تمطر فتمطر ويقول للارض تنبت فتنبت ثم أ ن ه يجوب هذه الدنيا كلها إ ل ا ا ل م د ي ن ة و م ك ة لا يستطيع أ ن يدخلها ثم أ ن ه يقتل ا ل إ ن س ا ن ويقول له قم فيقوم هذه ا ل أ ف ع ا ل لا يقدر عليه الا الله لكن الله عز وجل جعل له هذا العمل ليكون ف ت ن ة حتى يتبين الصادق في إ ي م ا ن ه من الكاذب الشاب الذي قتله هنا في ا ل م د ي ن ة حينما ترجف ا ل م د ي ن ة ب أ ه ل ه ا ويخرج المنافقون يستقبلونه هناك في أ ر ض ص مع ب ض ا ل س ب خ ة ق ر ي ب ة من ا ل م د ي ن ة هنا في الاطراف في أ ط ر ا ف المدينه ة ذ ا الشاب لما يشاهده الدجال يقول أشهد أنك الدجال الذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصفك أ ر أ ي ت م ان قتلته ثم احيته فيشقه نصفين ثم يمضي بين النصفين الشقين ويقوله ل قم و فيقوم فيقول هل تؤمن بي فيقول إ ن ي لم أ ج د د فيك إ ل ا ب ص ي ر ة إ ن ك المسيح الدجال الذي أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ب أ و ص ا ف ه ثم يريد أ ن يقتله م ر ة أ خ ر ى فلن يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا الشهد الذي نريده من هذه ا ل ق ص ة قال إ ن ك م لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني م ع ن ى إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن ثم بعث وكان من المؤمنين يرى ربه يوم ا ل ق ي ا م ة في ا ل ج ن ة أ ي في الدنيا ما يمكن أ ن يكون الرب موجود أ ي أ ن ك لا ترى فدعو بعض الصوفيه ن ه م يرون الله عز وجل وهم أ ن ي أ خ ذ و ن من اللوحه المحفوظ م ب ا ش ر ة هذا كله من الدجل كله من الكذب كله من الافتراء على دين الله عز وجل إ ذ ن الرسول أ خ ب ر ن ا على أ ن لا نرى الله عز وجل حتى نموت وبعد أ ن نموت نبعث من بعث وكان مؤمنا واستحق دخول ا ل ج ن ة وهو الذي يرى ربه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ن قولهم ا ل أ ر و ا ح ت ح ض ر هذه ا ل أ ر و ا ح بيد الله ولا ت ح ض ر إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة حينما ينفخ ملك ا ل ص و ر في ا ل ص و ر ويموت الناس ثم تاتي أ ت ي ل الثاني ن ويبعثون ف ثم أ ت ا ل أ ر و ا ح كل روح إ ل ى جسدها وهذا من ق د ر ة الله عز وجل و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حينما س أ ل ربه م عن ك ي ف ي ة ا ل إ ح ي ا ء ما س أ ل ه عن ا ل إ ح ي ا ء عن البعث مؤمن بالبعث لما قال رب أ ل ن ي كيف تحيي الموتى قال أ و لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني قال رب أ ر ي ن ه كيف تحيي الموتى عن ا ل ك ي ف ي ة ف أ م ر ه الله عز وجل أ ن ي أ خ ذ أ ر ب ع ة من الطيور ويقطعها و ي خ ل ط لحمها بعضها ببعض ويجعلها على تلك الجبال ثم ي ج ع و ه ا يقول تعالي فكل ل ح م ة كل و ص ل ة تذهب إ ل ى أ خ ت ه ا حتى ترجع ت أ ت ي ه طيور تمشي كما خلقها الله عز وجل ف إ ب ر ا ه ي م لم ي س أ ل شكا في البعث و إ ن م ا س أ ل عن ا ل ك ي ف ي ة كيف يقل له هؤلاء الموتى بعد أ ن يموتوا إ ذ ن ا ل أ ر و ا ح بيد الله وتلك ا ل أ ر و ا ح ترجع ل أ ج س ا د ه ا بعد أ ن يمكثون ا ل ف ت ر ة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ا ل بعد في كتابه في الرد على من ادعى أ ن للاولياء تصرفات في ا ل ح ي ا ة وبعد الممات على سبيل الكرامه ة يعني من ادعى على أن للاولياء تصرفات في حياتهم ادعى على من أن للأولياء تصرفات أنها ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات ف ي أ ت و ن قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أ ن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم أ ب د ا ل ونقباء و أ و ت ا د ونجباء وسبعون و س ب ع ة و أ ر ب ع و ن و أ ر ب ع ة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس القطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس هذه كلها وجوزوا لهم الذبائح والنذور و أ ث ب ت و ا لهم فيهما ل أ ج و ر قال وهذا كلام فيه تفريط و إ ف ر ا ط بل فيه الهلاك ا ل أ ب د ي والعذاب السرمدي فيه تفريط وما إ ف فيه ر ا الهلاك الأبدي والعذاب ا د بل ل ص د م فيه من و اجتمعت ئ ح المحقق الشرك ومسادرة الكتاب العزيز المصدر ومخالفة لعقائد الأئمة وما عليه ا ل ا م ة وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سؤال البارحه الذي س أ ل أ ح د ا ل إ خ و ة لا أ د ر ي هو موجود ا ل آ ن أ و لا س أ ل عن القطب ما معنى القطب فالقطب كما تسمعون يدعون على أ ن هذا القطب إ ذ ا وصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة يتصرف في الكون و إ ذ ا شاء شيئا يقول له كن و فيكون وهذا شرك بالله شرك في ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن المتصرف في الكون الخالق الرازق ا ل م ح ي المدبر المميت هو الله وحده ليس له ش ي ء ي ك و ن في ذلك、نعم. ثم قال و أ م ا قولهم إ ن ل ل أ و ل ي ا ء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أ اله مع الله وقوله الا له الخلق والامر、نعم. وقوله لله ملك السماوات والارض ونحوه من ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة على أ ن ه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا و أ ح ي ا ء واماته إ م ت ة وخلقا ن ع ل ل وجل ه عز ذكر ك في ا ب على ع تلك الآلهة ل أن ا م د وخلقا ة من دون الله لن أن الله يستطيعوا ي ذبابا ولو اجتمعوا له اجتمعوا بل يستطيع ان يخلقوا ذبابا ولو ي ج ت م ع و ا له فكيف هذا المخلوق يستطيع ان يتصرف في الكون والكون كله بامر الله فالله هو المالك لهذا الكون وهو المتصرف فيه نعم وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في ايات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله وقوله والذين تدعون من, دون من دونه ما يملكون من قطمير إ ن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إ ذ ن هو ا ل آ ن يتكلم الموتى كما أ ب ا ح لهم أ ن ي أ ت و ا لهم بالذبائح ويدعونهم ويستغيث بهم و ي ط ل ب و ن منهم ما لا ي ط ل ب إ ل ا من الله وهذا هو الشرك بعينه هذا بعينه الشرك الأكبر فهذه ا ل أ ع م ا ل التي تحدث من المسلمين في بعض البلدان مثل هذا التصرف يجب على المسلم أ ن يحذرها لأن أشيركم بالله أشيركم عز و ج ل وليس لمخلوق لا في حال حياته ولا في حياته يتصرف في مماته م بعد أن ل ك الله عز وجل فالله الخالق المحي المميت ا وجل ل وحده هو وهو المحي وهو عز وهو م ت ص ر ف ليس لمخلوق من ايات ل ب ش ر أن ت ص ر ف في ملك ل ل وجل ه عز وذكر آ ي ا في هذا المعنى ثم قال فقوله في ا ل آ ي ا ت كلها من دونه اي من غيره ف إ ن ه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده ف إ ن من لم يقدر على, نص على نصر نفسه كيف يمد غيره <تصفيق> إ ل ى أ ن قال إ ن هذا القول وخيم وشرك عظيم إ ل ى أ ن قال و أ م ا القول بالتصرف بعد الممات فهو أ ش ن ع و أ ب د ع من القول ب ا ل ت ص ر ف ا ل ح ي ا ة قال جل ذكره إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون وقال الله يتوفى ا ل أ ن ف س حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ا ل أ خ ر ى إ ل ى أ ج ل مسمى وقال كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت وقال كل نفس بما كسبت رهينه ة وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع ل آدم م ع إلا من ثلاث الحديث هذا الحديث البارحة المناسبة الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت الميت هذا كما ذكرناه من أن أن في هذه أخبر إ ذ ا مات لم يبق له أ ي تصرف في هذه الدنيا و إ ن م ا هو في ح ا ج ة إ ل ى شيء عمل ه هو أ و تسبب فيه فهذا الذي ي أ ت ي ه ثوابه و أ ج ر ه يعني إ ذ ا مات ابن آ د م ي ن ق ط ع عمله هؤلاء يقولون أ ن ه لم ينقطع عمله و ل ه يتصرف في الكون و أ ن الذي ن يستغيثون به يغيثهم م ع ن ا على ر أ ي ه م هذا وقولهم هذا أ ن ه لم ينقطع عمله يستطيع أ ن يعمل هذه ا ل أ ش ي ا ء والحديث وفي الصحيحين إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة يعني شيء عمله في حياته الدنيا وهذه ا ل ص د ق ة ا ل ج ا ر ي ة ثوابها له ل أ ن ه الذي عملها وذكرنا مثل ا ل أ و ق ا ف مثل حفر ا ل آ ب ا ر مثل بناء المساجد مثل بناء المستشفيات مثل بناء المدارس فهذه ثوابها له ل أ ن ه الذي عملها ص د ق ة ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به إ ن س ا ن كان عالما في هذه الدنيا ف أ ل ف كتبا يستفيد منها الناس مثلما استفدنا نحن ا ل آ ن من هذه الكتب فهذا له ثوابها ل أ ن هذا من عمله هو الذي عمل ذلك فثوابها ي أ ت ي ه بعد مماته ا أ و ولد صالح يدعو له ل أ ن هذا الولد هو الذي تسبب فيه يعني هو الذي تزوج وجاء هذا الولد وربه ا ل ت ر ب ي ة طيبة ا ل ح س ن ة فهذا الولد يدعو لوالده ما عدا ذلك فالميت لا يصل ه شيء و لا ي س ت ط ي ع أ ن ي تصرف في شيء بل هو مرهون ب ع م ل ه كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ا فجميع ذلك وما هو نحو ه د ا ل ع ل ى ا ن ق ط ا ع ا ل ح س و ا ل ح ر ك ة م ن ا ل م ي ت و أ ن أ ر و ا ح ه م م م س ك ة و أ ن أ ع م ا ل ه م م ا هو نحو ذلك ن ز ي ا د ة أ و ن ق ص ا ن ف د ل ذلك ع ل ى أ ن ل ي س ل ل م ي ت تصرف في ذ ا ت ه ي ع ن ي ه و م ي ت ي ن ق ط ع إ ح س ا س ه حتى وانت تشاهده في الدنيا و أ ن ت تغسله يعني حينما تريد تجهزه للموت ميت خلاص ما يتحرك ولا يعرف شيء ولا ع ن د ه إ ح س ا س ثم بعد ذلك ارواحهم م م س و ك ة عند الله عز وجل إ ذ ن هذا دليل على أ ن ه ليس لهم أ ي تصرف نعم فدل ذلك على أ ن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره ف إ ذ ا عجز عن ح ر ك ة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله سبحانه يخبر أ ن ا ل أ ر و ا ح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون ان الارواح مطلقه متصرفه قل اانتم ل ي اعلم ام الله الله يخبر يقول انها ل ل يقول ه يخبر أ م م س و ك ة عنده و أ ن ت م تقولون اذا تصرفت الكون نعم قال و أ م ا اعتقادهم أ ن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من ا ل م غ ا ل ط ة ل أ ن الكرامات شيء من عند الله يكرم بها أ و ل ي ا ء ه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا, قدرة ولا علم كما في ق ص ة مريم ا ب ن ة عمران و أ س ي د بن حضير و أ ب ي مسلم الخولاني نعم فإن نعم هذا يعني لا ن ق ر أ بس نقف على هذه ا ل أ م ث ل ة ا ل ث ل ا ث ة يعني هم يدعون أ ن هذه كرامات لهم وذكرنا لكم إ ذ ا وجدنا شخصا في هذه الدنيا يدعي ا ل و ل ا ي ة ثم يعلن أ ن له كرامات فهذا لا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يتبعه ل أ ن الولي الذي هو من أ و ل ي ا ء الله عز وجل لا يدعي ا ل ك ر ا م ة و ا ل ك ر ا م ة لا ت أ ت ي على كيفه وعلى ر أ ي ه و إ ن م ا هذا من الله عز وجل هو الذي يمنح ا ل ك ر ا م ة لذلك الرجل الصالح ثم مثلنا ب ث ل ا ث ة أ م ث ل ة يقول مثل مريم عليه السلام مريم أ م عيسى من أ و ل ي ا ء الله كلما دخل عليها زكريا المحراب ويدعندها رزقا قال يا مريم أ ا ن ا لكي هذا قالت هو من عند الله يعني حينما يدخل عليها في المحراب م ر أ ة ع ا ب د ة وحينما ه أمها تجعلها ي التي بيت خادمة المقدس للمسجد نذرت أن و وضعتها قالت ربي اني وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت وليست ذكرك ا ل أ ن ث ى فهي ك ا ن ت تقول أ م ه ا وتريد أ ن يكون مولودها ذكر حتى يكون خادما في المسجد ولكن لما ولدتها أ ن ث ى قالت هذا القول ربي اني وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت هذه مريم كانت ن ا س ك ع ا ب د ة م ت ع ب د ة في هذا المسجد زكريا هو قريبها كلما دخل عليها المحراب الذي تتعبد فيه وجد انها رزق يعني رزق ليس موجودا عندهم في الوقت الذي هذه الانواع وهذه الفواكه ا ل م و ج و د ة عندها ما هي م و ج و د ة في السوق ما, هي موجودة ما هو الوقت الذي ت أ ت ي فيه فهو ي س أ ل ه ا يقول من اين لك هذا ي ق و ل هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهذه من كراماتها ثم الشخص الثاني من هو السيد بن ح ض ي ر السيد بن ح ض ي ر من ا ل ص ح ا ب ة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وبعد أ ن انتهى من عمله بالليل و أ ر ا د أ ن يمشي يرجع إ ل ى بيته الدنيا ظلام ذ ا كالورد تعرفون هذه ا ل أ د و ا ت ا ل م و ج و د ة عندنا ل ا توجد لا كهرباء و لا إ تريك ولا, ولا شيء فلما خرج من عنده أ ض ا ء ت له العصا العصا التي كانت في يده صار فيها نور وصار يمشي على هذا النور حتى وصل هذه ك ر ا م ة من الله عز وجل لهذا الرجل ما ادعى ان له كرامات ولا طلب ك ر ا م ا ت ولكن الله عز وجل هو الذي أ ع ط ا ه ذلك الثاني ابو مسلم الخولاني, أبو مسلم الخولاني ا ل أ س و د ا ل ع ن س ي الذي ادعى ا ل ن ب و ة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في اليمن حينما حدث منه ذلك العمل و أ ن ك ر عليه أ ب و ا ل أ س و د و غيره أ ن ك ر و ا عليه ف أ خ ذ ه ورماه في النار أ خ ذ ه بقوته و سلطته ورماه النار فالنار لم تؤثر فيه شيئا فهذه ك ر ا م ة من الله عز و جل إ ذ ن الكرامات الله يعطيها ل أ و ل ي ا ئ ه من دون أ ن يطلبوها هم أ و يعلنوها للناس لا ي ع ل ن و ن ذلك بل يتخفون حتى إ ذ ا علم إ ن س ا ن أ ن الله عز وجل يكرمه بكرامات يحاول الا ي ط ل ع عليه أ ح د حتى لا تصير له فتنه أما هؤلاء الذين يدعون الكرامات ويطلبون أموالهم فهؤلاء من الناس يأخذون م من أموال نعم فهؤلاء الدجاجلة الذين أدخلون أموال الناس بالباطل、نعم. قال و أ م ا قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أ ق ب ح مما قبله و أ ب د ع ل م ص ا د م ت ه قوله جل ذكره أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أإله مع اله ل يعني ع د و ه مع أن هؤلاء الأولياء هؤلاء لهم كرامات بهم هذا الله الشدة يقول هذا مخالف لما كرامات ويستغاث جاء في كتاب في في ز وجل أ م ا يجيب ا ل م ض ط ر إذا د ع ا ه من كان في ض ر و ر ة مضطر لا يجيبه إ ل ا الله عز وجل أ م ا المخلوق فلا يجيبه بشيء ما يسمع الكلام على وقوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ولله ا ل ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل انتم ل ل ه ي ج ي ك كل كرب م منها ومن ثم ن أ تشركون بعد ذلك إ ذ ا لا ينجي من الكرب ولا من ا ل ش د ة إ ل ا الله عز وجل يقرأ يا أخي ومع أجل أجل وذكر ومع دين آ ي ا ت في هذا المعنى ثم قال فانه جل ذكره قرر انه الكاشف للضر لا غيره وانه المتفرد باجابه المضطرين وانه المستغاث لذلك كله وانه القادر على دفع الضر القادر على ايصال الخير فهو المنفرد بذلك فاذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي قال والاستغاثه تجوز في الاسباب الظاهره العاديه من الامور الحسيه في ق ت ل او ادراه عدو او سبع او نحوه يقول ا ل ا س ت غ ا ث ة أ م ا بالميت و أ م ا بالحي البعيد الذي يدعون له ا ل و ل ا ي ة فهذا لا يجوز و ه ذ الا يكون إلا بالله عز وجل أ م ا ا ل ا س ت غ ا ث ة بشيء أ و بشخص موجود ل إ ن ق ا ذ ك من أ م ر أ ن ت وقعت فيه يعني ل أ م ر ظاهر فهذا جائز إ ن س ا ن هجم عليه سبع فيستنجد بمن هو عنده أ ن يدفع عنه ذلك إ ن س ا ن هجم عليه عدو ويريد صرفه عنه يستعين بمن عنده من ذلك لكن إ ن س ا ن في ش د ة في مرض في خوف فيستغيث بغير الله عز وجل ب إ ن س ا ن ميت أ و ب إ ن س ا ن بعيد ليس موجودا عنده فهذا هو الشرك بالله عز وجل فهذا لا يكون إ ل ا لله عز وجل كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة بالفعل و أ م ا ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل ق و ة و ا ل ت أ ث ي ر أ و في ا ل أ م و ر ا ل م ع ن و ي ة من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره قال و أ م ا كونهم معتقدين ا ل ت أ ث ي ر منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله ج ا ه ل ي ة العرب و ا ل ص و ف ي ة الجهال وينادونهم و ي س ت ن ج د و ن بهم فهذا من المنكرات فمن اعتقد أ ن لغير الله من نبي أ و ولي أ و روح أ و غير ذلك في كشف ك ر ب ة أ و قضاء حاجه ت أ ث ي ر ا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا ح ف ر ة من السعير وأما كونهم مستدلين على أن مستدلين منهم كرمات ذلك على فحاشا لله ان تكون اولياء الله بهذه المثابه فهذا ظن اهل الاوثان كما اخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ا وقال اتخذ من دونه آ ل ه ة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا, ولا ينقذون الله الله م ا أو أو أو يجعلونها وسائط قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا أ ي يريدون أ ن يتقربوا بهم إ ل ى الله عز وجل والله أ خ ب ر آ ل ا ه م مع الله هذا لا يمكن أ ن يكون هذا ا ل إ ل ه الذي يدعونه له ش ف ا ع ة عند الله عز وجل و ا ل ش ف ا ع ة ما تكون إ ل ا ل أ ه ل ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة ممن يشفع من ا ل أ ن ب ي ا ء وغيرهم أ م ا في الدنيا فليس ل أ ح د أ ن يشفع عند الله بمعنى على أ ن ه إ ذ ا تقرب به وتوسل به ودعي من دون الله أ ن ه يغيثك أ و ينفعك أ و يكشف عنك ضرا أ و يجلب لك نفعا ف إ ن ذكر ما ليس من ش أ ن ه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه ا ل إ م د ا د منه إ ش ر ا ق مع الله إ ذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إ ل ا خيره قال و أ م ا ما قالوه إ ن منهم أ ب د ا ل ا ونقباء و أ و ت ا د ا ونجبا ا وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة و ل ق ط ب هو الغوث للناس فهذا م ن موضوعات إفكهم كما ا ذكره ل ق ا ض ي المحدث أ ب و بكر بن العربي في سراج ر في ي م د ي ن و ان ب اهل ل ج و وابن ز ي تيمية ا ن ت ى باختصاد ا و م ق ص و د أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه ا ل أ م و ر ا ل ش ر ك ي ة التي عمت بها البلوى واعتقدها أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه ا ل أ م و ر ا ل ش ر ك ي ة لقال الكتاب、نعم. على كل فابن العربي يعني معروف من علماء المغرب وله كتب م ؤ ل ف ة م ع ر و ف ة وكذلك صنع الله الحنفي الذي قال هذا القول هذا من علماء ا ل ح ن ف ي ة الذي سمعنا كلامه الذي كرهه القارئ هذا كله من كلام صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على هؤلاء الذين يدعون مثل هذه ا ل د ع و ة وبين لنا في كلامه على أ ن ما يدعونه ل ل أ ق ط ا ب ل ل أ ب د ا ل ل ل أ و ت ا د يعني ا ل أ و ت ا د تحفظ ا ل أ ر ض و ا ل أ ق ط ا ب يعني ل يصرفون في الكون هذا كله من ا ل خ ر ا ف ة والبدع وما على س ف انه لازال موجود. موجود موجود في بعض البلدان والسائل الذي س أ ل ا ل ب ا ر ح ة ما س أ ل إ ل ا عن شيء واقع نكتب بهذا قال ا ل ش ا ر ح رحمه الله تعالى والفرق بين الدعاء و ا ل ا س ت غ ا ث ة أ ن الدعاء عام في كل ا ل أ ح و ا ل و ا ل ا س ت غ ا ث ة هي الدعاء لله في ح ا ل ة الشدائد فكل ذلك يتعين إ خ ل ا ص ه لله وحده وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكروبين ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم من ن ب ي أ و م ل ك أ ن او و ل ي أ و غيرهم أ و ا س ت غ ا ث ب غ ي ر ا ل لا ه ف ي م لا ي ق د ر علي ه إ ل الله ا فهو م ش ر ك كافر وكما أ ن ه خ ر ج من الدين فقد ت ج ر د أ ي ض ا من العقل ف إ ن أ ح د ا من ا ل خ ل ق ل ي س ع ن د ه من ا ل ن ف ع و ا ل د ف ع مثقاله ر ة ل ا ع ن ن ف س ه ولا عن غ ي ر ه بل ا ل ك ل فقراء إ ل ى ا ل ل ه ف ي ك لشؤونه نحن نقرا مثل هذه ا ل آ ي ا ت وشرح العلماء لها للتنبيه ل إ خ و ا ن ن ا جميعا ولاسيما الحجاج الذين ا ت و ن من تلك البلاد إ ذ ا وجد شيء من هذه ا الشيء من ذ ه ا ل أ ع م ا ل يتنبه ا ل إ ن س ا ن ل أ ن أ غ ل ى شيء عند ا ل إ ن س ا ن عقيدته والله قد قال في الحج أ ن فيه منافع والله عز وجل حينما أ م ر إ ب ر ا ه ي م أ ن يدعو الناس إ ل ى حج بيت الله استجاب له و لا زال ا ل أ م ر من ذ ل ك التاريخ إ ل ى ا ل آ ن فالانسان ي أ ف ئ د ة من ل ا تهوي... تهوي إليهم ف ل إ س ا ن يهوى و يتوجه إ ل ى اداء هذه ا ل ف ر ي ض ة إ ل ى ر ؤ ي ة ا ل ك ع ب ة إ ل ى ر ؤ ي ة المشاعر ا ل م ق د س ة ثم يجتمع ب إ خ و ا ن ه المسلمين من كل مكان والحج منافعه ك ث ي ر ة كما أ خ ب ر الله عز وجل ومن أ ه م المنافع فيه أ ن يتعلم المسلم العلم و أ ه م علم و أ ح س ن ه و أ و ل ا ه بالتعلم تعلم ا ل ع ق ي د ة ا ل أ م و ر التي تبين ا ل إ ن س ا ن الطريق الصحيح الذي يسلك فيه إ ل ى الله عز وجل كل مسلم لا يريد في حياه هذه الدنيا إ ل ا أ ن يصل إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ل ج ن ة لها طريق واحد ما في طرق م ت ع د د ة فالله عز وجل قال في كتابه و أ ن هذا فاتبعوه صراطي مستقيما و لهذا ا تتبعوا فتفرق السبل بكم ب عن ل س ي ه الكلام الذي قال ر أ ن ه عن سنع ا ل الحنفي هو من الطرق المتفرقة بالناس ه هو من عبد ن ا ل س عن ي السبيل الصحيح عن الطريق الصحيح لأن الطريق الصحيح عليه ل لأن الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عن عن ع وسنة كتاب ب هو الله بن مسعود وغيره من ا ل ص ح ا ب ة في تفسير السبيل و أ ن هذا صراطي مستقيما الصراط هو الطريق قال هذا هو ا ل إ س ل ا م وهو ا ل ق ر آ ن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو ا ل ق ر آ ن في هذه الدنيا طرفه ب أ ي د ي ن ا و آ خ ر ه في ا ل ج ن ة فمن أ ر ا د أ ن يصل إ ل ى ا ل ج ن ة ف ل ي أ خ ذ بهذا الطريق يمسك بهذا الصراط هذا الصراط هو صراط الله عز وجل كتابه و ا ل س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول تركنا كنهارها هالك عنها المحجة البيضة ليلها لا يزيغ عنها إلا على يزيغ وقد بين ل أ م ت ه كل ما يحتاجون إ ل ي ه والله عز وجل أ ن ز ل عليه في يوم عرفة في عرفة ح ج ة الوداع وقال ه الله الله عليه ي حجة واحدة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت ت م عليكم نعمتي ن و ر ض ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقال أحد اليهود الخطاب الله لعمر أحد رضي عنه بن إ ن عندكم آ ي ة نزلت عليكم لو كان نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يهودي يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ن آ ي ة نزلت في كتابكم ل أ ن ه م لا يعترفون ب ا ل ق ر آ ن نزلت في كتابكم لو علينا أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له هذه؟ أي آية هذه قال اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا قال إ ن ي لاعلم متى نزلت و أ ي ن نزلت هذه ا ل آ ي ة نزلت يوم ع ر ف ة يوم ج م ع ة عيد للمسلمين ولازالوا يكررون هذا العيد الذي هو الحج في هذا اليوم, اليوم التاسع ي و م ا ل من ذي ا ل ح ج ة فهو يقول هذه ن ع م ة والله عز وجل أ ش ا ر إ ل ي ه ا أ ن ه ا ن ع م ة ف ي ق وعمر ل ل ا ن التي الله تنزل على من بن الخطاب رضي الله عنه قال نحن نشكر الله في هذا وهذا يوم عيد ويوم حج ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت ع ل ي ه وهو في عرفات فهذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة أ ك م ل الله فيها الدين إ ذ ن هل في ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن أ ن يبتدع في دين الله شيئا و الدين كامل ما هو الدين هو ما جاء في كتاب الله و في س ن ة الرسول صلى الله عليه و سلم فكل من جاء ب د ع و ة ا ل أ ب د ا ل و ا ل أ ق ط ا ب و ا ل أ و ت ا د و هذه ا ل خ ر ا ف ة جميعا معناه انه س ي أ ت ي بدين و كان هناك الدين لم يكمل أ و ان رسل و ما بلغ و هذا كله كذب على دين الله عز و جل ل أ ن الدين كمل من جاء بشيء ع ب ا د ة لم تكن م و ج و د ة في كتاب الله و لا في س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو بين أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن يقول أ ن الدين لم يكمل وانا أ ن أريد أ أتي ب ه ذ حتى أكمله ه و ذ اريد ي د ع ل ه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم تبارك ي عليكم نعمتي ورضيت ن ك لكم م وأتممت ان ل ل إ س ا م د ي ا أو ي ق و ولكن ل الدين كامل أن يمكن ما فيه شيء بهذا ل غ الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لرسول صلى الله عليه و ه ا ت ه لرسوله ا م ل ص ى ا ل ل عليه ه و س ل م و ا ل ل يقول فإن لم تفعل فما بلغت ل ه فإن فما ت ا ر س ه والله يعصمك من الناس ف ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلغ البلاغ المبين والدين كامل فمن جاء بشيء لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مفتري ل أ ن ه مخالف لنص كتاب الله عز وجل ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم القائل إ ن ي تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي الرسول ترك فينا كتاب الله وسنته, وسنته وحي س ن ت ه و كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى إ ذ ا قلنا من منافع الحج من المنافع و ن ا ف ع ه ك ث ي ر ة من منافع العلم و أ ح س ن العلم أ ن يفهم ا ل إ ن س ا ن ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي يسير بها إ ل ى الله وكل واحد منا يريد ا ل ج ن ة ويستعيد من ا ل ن ا ر هذا الشيء الذي يريده المسلم في هذه الدنيا و لهذا في الحديث ذاك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حينما سمع الرسول يذكر الله عز و جل و كذلك م ع ا د بن ا ل جبل وهو من ا ل ص ح ا ب ة من الفقهاء قال الرجل ذاك لرسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن ا لا أ ع ر ف دندنتك و د ن د ن ت م ع ا د و لكني أ س أ ل الله ا ل ج ن ة و أ س ت ع ي د به من النار يقول أ ن ا ما أ ع ر ف هذا الدعاء الكثير الذي أ ن ت م تقولونه ولكن الذي أ د ع و به أ ن ي أ س ت ع ي ذ بالله من النار و أ س أ ل ه ا ل ج ن ة فقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حولها ندندن يعني هذه الدندن التي اسمعها منا كلها نستعيذ بالله عز وجل من النار و ن س أ ل ه ا ل ج ن ة إ ذ ن المسلم عليه أ ن يذكر الله عز وجل يستعيذ به من النار و ي س أ ل ه ا ل ج ن ة و ا ل ج ن ة طريقها واضح بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قلنا من أ ه م المنافع أ ن يعلم ا ل إ ن س ا ن أ ن مثل هذه ا ل أ ع م ا ل توجد في أ ك ث ر البلدان يا بدوي يا جيلاني يا فلان لك علي كذا أ ن تشفيني أ و تشفي مريضي أ و ترزقني أ و ترد غائبي هذا كله شرك بالله عز وجل لا يجوز ل أ ن الله عز وجل هو النافع الضار هو ا ل م ح ي المميت هو الشافي و إ ذ ا مرضت فهو يشفين كما قال إ ب ر ا ه ي م و إ ذ الله مرضت فهو يشفين ا عز وجل هو الذي يشفيك من مرضك وعليك أ ن تذهب إ ل ى المستشفيات فيها التي يتعامل الأسباب